لماذا لن يأخذ تعالى بوما ديار كبتب؟ كان يأخذ تعالى تلسر مع حرام كبتب ماذا قلت؟ قلت إنما حرم عليكم الميتة قلت تعالى بس أفتشتتها يلسر وحرام كبتب أفتشتاجت هنا ايك الميتة ميتة تشتمرارها اشبلي كلية وماصر أظهر دوت حلالة حديثة البيغنبري صلى الله عليه وسلم والدم خنجيك حرام جبلي كحيلة أميلك ولحم الخنزير جشة براس وما أهلا لغير الله به يادستشت حرام أبايا أو تشت دنك هات يا بلند كيرن بوغير خدث عالا وخطت تيتا سرجيك يا أبايا أو تشت تيتا باكشتن بوصنما بدارو برا بقبرو تشت حوصة ناو في غير خود تعالى السربيت بودن، فكافر هو تكره، وقت قربانك الدبقوش دناوذ صنم تخو إشحال السربج، بجاءت استهاجك هميتنا، وما أهلا لغير الله به أباك السرب صرمانة حرام، بل بينا دبقوش نجب درس، فمن يضطر هركسك مجبور بو، شريك نمن، إشمرنيتر صهاكير تشتاج جبل نقود، بس يتوابت غير باغي جابويل تشك خالد نبت. يعني هاكر حلال بدست بكفر قصتا حرامي بك ولا عادن تعدايج نك تعداية جوانه اوه تشتا كجوان تشتا ببيني بمجبوري تبخوي بجا تزيدا حد بخوي تعداية بكفر بجا هاكر ایک مجبور بو بس بفي شرط بغيه نكت تعداية فلا اثم عليه قلنا نهل سروينينا تشتا كجوان تشتا مرار بد، بت بتن، آن گوشت برازي بتن إن <الصحوب السلام> الله غفور الرحيم. هذيك <أمتضي> <نديك> أخديا يا غفورا، قال جلنا تغفر، والعبد خدبرك، ذيك عقابناك، رحيم جبر رحمة القلب الصرمان.